بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع أنا السلفي أيقدم أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وكفاء وصلاة والسلام على عبادي الذين ثم أما بعد فنتناول خلال هذا الشهر بسم الله الرحمن الرحيم موضوعا يتعلق بالقرآن لسببين الأول أن شهر رمضان هو شهر القرآن ومن المناسب أن نتناول فيه شيء يذكرنا بالقرآن وفضل القرآن وشرفه والثاني هو كثرة ما يخرج على الناس بين يوم وآخر من دعاوى المنافقين والزنادقة الذين يعيدوا أمورا ظننا أنها قد دفنت مع أصحابها لما حاولوا في أوائل وجود حملات الغزو الفكري أن يشككوا الناس في القرآن وعظمة القرآن واعجاز القرآن ولكن للأسف وجد من يفعل ذلك ولما كانت هذه الأقوال المرضولة تولد ميتة بفضل الله تبارك وتعالى فإنهم يحاولون إحيائها ولو بإظهار أصحابها في صورة الأبطال واعطائهم الجوائز والتقدير حتى يسمع الناس بهم رغما عنهم فنحن في حاجة من باب تثبيت أفئدة المؤمنين ومن باب أن يوجد لدى الناس الحجج التي يثبتون بها افئده غيرهم والتي يدعون بها غيرهم إلى دين الله تبارك وتعالى إلى أن نتدرس القرآن لا سيما من زاوية إعجازه وأذلة صدقه وأنه من عند الله تبارك وتعالى واعجاز القرآن موضوع واسع طويل اصطلح العلماء على تسميته بإعجاز القرآن لأن القرآن أعجز الخلق أن ياتوا بمثله وإن كانوا يتناولون تحت هذا الباب موضوعات كثيرة من جوانب عظمة القرآن بصفة عامه وكل جالب من جوانب عظمة القرآن هو أحد الأسباب التي منعت البشر أو أعجزة البشر أن يأتوا بمثله يتكلم العلماء على الإعجاز البياني في القرآن وهذا هو الموضوع الأول عندما يتكلمون عن إعجاز القرآن وكيف كان أسلوب القرآن وبيانه قد فاق فصاحه جميع الفصحاء يتكلمون عن الإعجاز التشريعي وهذا في القرآن وفي الإسلام ككل لأن تشريع الأعجاز التشريع في الإسلام ومنه الأعجاز التشريع في القرآن يتكلمون عن أخبار القرآن الماضية وأخباره المستقبلة التي ما أتى زمانه منها وقع مطابقا تماما لما في القرآن يتكلمون عن الأعجاز التصويري في القرآن وكيف كانت أمثلة القرآن كأبلغ ما يكون من الأمثلة في توضيح المعاني المراضة وتطبيقها أتكلمنا عن الإعجاز العلمي في القرآن وكيف أن المواطن اليسيرة على نظرتها في القرآن التي جاء فيها ذكر بعض حقائق الكون جاءت مطابقة تماما لما اكتشفه الإنسان بعد 15 قرنا أو 14 قرنا من نزول القرآن وكل هذا يؤكد أن القرآن من عند الله لأن القضية دائما ونحن كما ذكرنا نريد أن نركز على هذه الزاوية أدلة صدق القرآن وأنه من عند الله فإذا ما جاء من يدعي الرسالة فهو ويقول أنه رسول من عند الله ويقول أن هذا الكلام الذي يقوله هو من عند الله لا يخلو أن يكون أحد رجلين إما أن يكون صادقا وإما ان يكون كاذبا فان كان صادقا فهو اصدق الاصدقين لانه حينئذ يكون رسول من عند الله وان كان كاذبا فحينئذ يكون اكذب الاكذبين لانه يكذب على الله ولا يختلط في عقل من له مسكه من عقل حال اصدق الاصدقين مع حال اكذب الاكذبين ومن تأمل في أحوال النبي صلى الله عليه وسلم أن تأمل في القرآن جزم بأن أحواله صلى الله عليه وسلم هي أحوال أصدق الاصدقين وأن القرآن دليل أنه من عند الله وإلا يفترض الفرض الذي يفرضونه أن هذا الكلام من عند النبي صلى الله عليه وسلم فكيف أتى منجما على أكثر من عشرين سنة وهو محتفظ بنفس سماته وبنفس اسلوبه وبنفس قوته وبنفس فصاحته وهذا مما لم يحصل لأحد من الفصحاء والبلغاء بل كيف ينزل منجما وتكون الصورة الواحدة لا تنزل في صياق واحد ثم تقرأها فإذا هي قالب واحد وهذا ما سنتعرض له الوحدة الموضوعية للصورة الصورة لها مقدمة وصلب وخاتمة وكل هذا في نسق بذية بل الترابط بين الصورة التي تليه وهذا كله مع أنه نذل منجما ولو قيل لأحد من الخلق أن يؤلف كلاما يدخره في نفسه ثم يخرجه منجما على نحو عشرين سنة ويعيد تأليفه فلا ينتظم فلا يختلط ذلك التأليف ولا يضطرب لم استطاع أحد أن يفعل ذلك فنزول هذا القرآن منجما ثم أن يأتي وهو بهذه الدرجة من وحدة السبك وامتزاجه يدل على أنه من عند الله تبارك وتعالى وإذا هذا من جانب إذا مسكت جانب الإعجاز العلمي تقول كيف لرجل كاذب إن حكم يزعمون كيف يخبر عن أمور كانت في زمانه لا يعرف أحد من الخلق ثم تأتي بعد ذلك فيعرف الخلق ذلك على الوجه الذي وقع سواء بسواء هذه جوانب كثيرة لا تكت تجدها وأنت تقرأ كتب التفسير لماذا؟ لأن المفسرين كانوا كمن يدعوك إلى مأدبة عظيمة أو إلى نزهة في حديقه غناء لو أخذ يلح عليك انظر إلى جمال تلك الظهرة وإلى روعه تلك الوردة لا عليك ولكن من يدعوك لذلك حزبه أن يتركك تنظر وأن يتركك تتذوق وإنما يوضح لك السبيل إن كان من امر يحتاج إلى توضيح ولذلك لم يكن من مما يدخل في عناية المفسرين الأوائل الكلام على إعجاز القرآن لم يكونوا يركزون على إظهار بلاغت الآيات ولا إظهار رقي التعابير ولا جودة سبكها ولا إحكام نظمها وإنما كانوا يعنون بتفسير ما غمض من كلماته وبيان معاني جمله واستنباط أحكامه وهذا لأن الناس كانوا يحتاجون ذلك وأما الذوق والتأمل فكانوا بحكم صليقاتهم العربية يتذوقون ذلك مؤمنهم وكافرهم حتى أن الكفار كانوا إذا جاءوا عند القرآن انعقدت السنتهم فما يستطيعون ولا يملكون أن يجيبوا على ذلك بالجواب القضية مترامية الأطراف وكثيرة الزيول ومع هذا فالأقرب ألا نأخذها من وجهة من وجهة النظرية وإنما بإذن الله تبارك وتعالى على مدار هذا الشهر نتكلم على إحدى صور القرآن فنتكلم عن موضوعها وعن ارتباطها بما قبلها وما بعدها ثم نتكلم عن آياتها فنتأمل في كل مجموعة آيات منها فيما ورد من تعبيرات بلاغية وفيما ورد من أساليب أعجزت بلغاء العرب حتى أسكتتهم انهم ادرى بلغتهم وادرى بمواطن الجمال فيها وادرى بما يستطيعونه وبما لا يستطيعونه تامل حال صحرة فرعون حينما جاءوا يعارضوا نبي الله موسى عليه السلام وجاءوا ينتظرون أن يباروا سحرا بسحر فلما جاءهم أمر قد يكون في الظاهر من جنس ما يفعلون ولكنهم وهم أدرى بأحوال أنفسهم علموا أن هذا مما لا يدخل في قدرة ساحر فأبلسوا انقطعوا تماما ثم بعد هذا الإبلاس من أراد الله له الخير آمن لما يرى من الحج القاطعة ومن لم يكن ومن كان على غير ذلك يعرض وينسحب دون ما أن يؤمن وهذا حال كثير من من تعرض للقرآن قديما وحديثا وكم تسمع اليوم من أناسهم من اساطير الكفر وإذا مروا على أمور كبعض مواطن الإعجاز العلمي في القرآن أو نحو ذلك يقولون هذا لا يأتي إلا بوحي من السماء ثم لا يزيدون على ذلك وبعضهم يهرب فيقول لا سيما عندما يأتون إلى جوانب الإعجاز التشريعي في الإسلام وكيف أن كلما تقدم الزمان كلما ازدادت حاجة الناس إلى تشريعات الإسلام للعكس لو وجد رجل عبقري يتأمل في أحوال أهل زمانه ويضع لهم الحلول تجد أن هذه الحلول تتقادم مع الزمان وكلما جد جديد قل حاجة الناس إليها بل ظهرت عدم صراحيتها بينما تشريعات الإسلام على العكس مما يدل على أنها من عند الله تبارك وتعالى ماذا كان في أمر الخنزير في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن موجود في جزيرة العرب ولم يكن يعرف عنه من خطر إلا أنه حيوان قمام يأكل القمامة وهذا أمر يمكن تلافيه بأن يطعم طعاما جيدا وهو لا يهمه يأكل هذا وذاك لا يصر على القمامة يأكل القمامة غيرها ولكن مع تقدم الزمان ومع دخول الإسلام بلاد تأكل الخنزير ويكتشف الناس بعد ذلك بقرون أن فيه أمراض كالدودة الشريطيه وغيرها قال الذين ياكلون الخنزير لا بأس نبالغ في طهيه فنقتل ما فيه من أمراض وماذا كان شأنهم طوال القرون التي كانوا يأكلونه فيها دون ما في الطهي. ثم يتقدم الزمان فجدون أن مشكلته وهو حي أعظم من مشكلته وهو يؤكل وأنه كأنه معمل لإعادة تطوير الأمراض وتصديرها للإنسان هذا كله نقول كلما تقدم الزمان كلما ظهرت الحاجة أكثر إلى تشريعات الإسلام الربا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان ربا للتجارة وكانوا يرابون سنة قرض حسن ثم إذا تأخر صاحب القرض أجلوه سنة أخرى ولكن بفائده ولكن بربا فلم يكن الربا في زمانه ذلك الربا الخطير الذي تنهار معه الدنيا ولكن تشريع القرآن ولانه من عند الله بالغ في تحريم الربا لأنه سيأتي زمان يكون الناس فيه في حاجة إلى هذه المبالغة إذا تأملت في آية القصاص وكيف خاطبت ايه القصاص ولكم في القصاص حياة ياء للألباب لعلكم تتقون كيف تشعر من صياغة الآية أنها تناظر من يجادل في مشروعية القصص مع أنها نزلت في بيئة كانوا يتوسعون في سفك الدماء لأنه سيوجد زمان يوجد فيه من يقول أن القتل لا ينبغي أن يكون عقوبة حتى للقاتل فكأن الآية تناظر من لم يخلق بعد لأنها من عند الخالق سبحانه وتعالى وهكذا بعضهم إذا تأمل في هذا هرب فقال أن محمد صلى الله عليه وسلم راجل عبقري وبعض المسلمين يفرح أحيانا بكلمة بالثناء على النبي صلى الله عليه وسلم من هؤلاء بأنه عبقري مع أن هذه الكلمة فيها تكذيب ضمن به صلى الله عليه وسلم ليس رسول ولكنه عبقري فأتى بالقرآن المعجز لأنه عبقري وبالتشريع المعجز لأنه عبقري طيب وماذا عن الأخبار المعجزة وماذا عن الأخبار وماذا عن حقائق العلم التي تتكشف يوم بعد يوم وأي عبقرية هذه التي ينشأ منها تشريعا يصلح لكل زمان ومكان وتزداد الحاجة إليه مع تقدم الزمان وهكذا نقول إن هذه جوانب لا بد من أن نعيها وأن نتأمل فيها نزداد بها بصيرة ونزداد بها يقين وندعو بها إلى الله تبارك وتعالى وسوف نتناول هذه الجوانب بإذن الله تبارك وتعالى من خلال صورة الفرقان وهي إحدى الصور المكية التي جادلت المشركين في أمر القرآن وأمر الرسالة وأمر البعث ومن ثم فهي مناسبة أن تكون أيضا بالإضافة إلى أن نبين جوانب الإعجاز فيها أن نبين كيف رد القرآن على من كذب به وكيف رد على من قال أنه من نظم محمد صلى الله عليه وسلم وكيف رد على من قال أنه أساطير الأولين اكتتبها إلى غير ذلك والصورة فيها بالإضافة إلى ذلك أمثلة لمعظم ما أشرنا إليه من أنواع الإعجاز وأنواع مظاهر عظمة القرآن فستناول بإذن الله تبارك تعالى تفسير هذه الصورة مع إبراز هذه الجوانب أكثر والاعتناء والعناية بجوانب الإعجاز في هذه الصورة أكثر وهذا ما نتناوله في المرات القادمة بإذن الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد الله لا إله